بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إليه من الدين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في دياني ما يجب على السيد تجاه عبيله ومواليه وهذا الفصل في الحقيقة تابع للذي قبله من جهة كومه من فصول النفقات وقد تقدم أن النفقات في الإسلام لها ثلاثة أسباب السبب الأول النتاح والزوجية والسبب الثاني النسج والقرابة والسبب الثارث المنف ويشعل المنف اليمين ويشمل كذلك المنف الدوار والبهاء فهذه ثلاثة أشباب للنفقات بعد أن بين المصدف رحمه الله النفقات المتعلقة بالزوجية وأحكامها ومسائلها بين رحمه الله أحكام النفقات من جهة النفق ثم بعد ذلك شرع الآن في دياني أحكام النفقات المتعلقة بالنفق اليمين والنفق على البهائد وفي الحقيقة أن النفق فعل المملوك والرقيق أمر فرضه الله عز وجل على عباده وهو يضل دلالة راضحة على سماحة الشريعة ولقد كان في كتاب الله أزل وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص ما يذل دلالة واضحة على عظمة هذا الدين وسموه وكماله وأنه أبعد مما وصفه به أعداء الإسلام من المنقصة والمعائد التي أنفقوها بالإسلام زورا وضهتانا خاصة في مسألة الأرطاء فمن هنا ومن هذا الدين ومن أنوار التنزيل كانت الحقوق الواضح البينة التي بيّنها رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين هنا الحقوق حقوق المخلوقين كان مكاننا هنا يوصف الشخص فيبين من الذي له ومن الذي عليه هنا النظرة الكاملة التامة لأنه تشريع الحكيم العليم الذي تم كلمته صدقاً وعذلاً لا مبدل لكلماته عليه العليم وهنا مهناداته بالحقوق دون أن يتقنصه المنادي لأغراضه الشخصية وهنا النظرة للحقوق دون أن تكون نظرة عنياء أو نظرة عوراء ونظر للفقوخ التي لها دون الفقوخ التي عليها فهذه عظمة الإسلام تتجلى وتظهر في أذهى صورها وإثم لفللها دون كذب ودون افتراء ودون مبالغة ودون خداع للناس وتمويهم عليهم فهذه الأدواب التي عقدت في شخص الإسلامي في الحقوق التي منها حقوق النفقة انظر فيها كيف يكون الترابط يقال للشخص أنفق على زرجته ولا تظنها وأعضل المرأة حقها ويقال للمرأة أعضي حق الرجل ويقال للسيد أعضي حق الملوك ومن جعله الله أمالك في جنوكك ورقبك وأنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل ويقال للملوك أدي حق صيدي هنا العدل الذي قامت عليه الجماوات والأرض وهنا الثقوء راضحة جهية قائمة على العدل والنصاف الذي لا يتم أن تستقيم أمور العباد ولا يتم أن تستقيم أحوال البلاد إلا بهذا الذي شرعه الله جل وعلا وبينا سبحانه وتعالى الأرض قام أمالة في أعناق من ظلهم الله عز وجل عمره وقبل أن نصل في فقوق ما ننبه على عمر مهم وهو أن أعداء الإسلام شوهوا صورة الإسلام في الرقم ومن هنا وجب أن نبين أن الله وشرع الله لم يخص الضق يوما من الأيام بجلس من الألماس ولا بلوم من الألوان ولا بالبائفة ولا بأحد إلا منكفر وسلب نشه كرامة آدمية ولو كان أجمل الناس سورة ولو كان أعزلنا في مكان فعندها ينزل إلى مستوى البهينية بل أضل إنهم إلا كالأمهام منهم أضل ضرب الرق على الكافر ولا يضرب الرق على المسلم الأصل لا يسترق إلا الكافر وإذا استرق الكافر فإنه إذا أسلم بعد ذلك يستمر عليه على فصل مضينه لكن الإسلام جعل الرق والمملك اليمين لأن الشخص إذا كفر وعشرة مدل عن التكريم الذي كبره الله به وظلم ومنع حق الله الذي أوجب وعليم ذلك وصف الله كافر ومشت لأنه ظالم وكافرون هم الظالمون إن الشرك لظل عظيم فلما كفر لم, لم يبقى كافر على كفره بل جاء ووقف في وجه الإسلام محاربا له فإذا حاربه ووقف في وجهه كفر العبودية لله عز وجل وكفر معنى الله ثم جاء يحارب الإسلام ووقف في وجه الإسلام فإذا تهتم الإسلام من. خير الإمام بين ضرب رقبته واستبقاته والمنع عليه على تفسير تقدم معنى في شتاب الجهال فإذا أمر ولي الأمر برزقه ثبت الرقب وليس كل أحد يأتي ويأخذ كل ما فشر هذا من يوكل لي إلا مضواه وقيوب محددة من منذ الحكيم عليم فإنَّا مَنَّا بعد وإنَّا فِدَاءً حتى تضع الحرب أجاراً يُضرب الرِّق على الرجال والنساء على الزراري على الأفصال كما جاء في حديث سعد حينما شُطه في بني قريبة قال قَرَى أَنْ تُسْلَ ذَرَارِيهُمْ وَأَنْ تُقْتَلْ مُقَاتِلَتَهُمْ فإذا سُبِيَت الزردية وضرب عليها الرِّق ربما تُسْلِمْ لَهُلَى ضَرْب الرِّقْ ويبقى نفسه المسلمين لكن عبر بالأصل من بالأصل كان على القفل ومن هنا إذا أسلموا رغب الإسلام في عبقه ولذلك لا يعتق الكافر قال لها أين الله؟ قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة أي أمرتك بعبقه لما أنا تنظر كيف ضرد علي الضدق لما كان كافر وحارب الإسلام وفتح له بابه بالحرية ورغب في عده إذا أسلم وآمن ورزع إلى لك. لكن لو أن الإسلام جعل كل من يسترق إذا أسلم بفتحة من الرقم كذب الناس في إسلام وكذب الألقاء في الإسلام على كل شان ضربت الشريعة هذا النوع من السرقة والله يحكم ولم أقبل فيه فنحن في نغني ونقتنع قناعة تامة بهذا الأصل وبهذا الأمر الذي هو باقت ما بقي الملوان وتعاقب الزمان لا يحلم لا تحليله أحد ولا يحلم ما حرم الله فيه الحق وإذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث قد فيه ثلاثة ومن كنت خصمه فقط خصمت رجم أعطى بيهما غدر ورجم استعجر أجيرا ومن يوفيه أجرا يعني لان الله يكون خصم يوم القيامة ورجل باع شغراً ثم أخذ سنة وهذا يضبع لأن الإسلام لا يسمح في استرقاق العباد وقبل لديهم إمهاتهم أحواراً ولا يسمح في الاسترقاق للألوان أو الأجناس أو الطباء أو الملل أو أدباً إنما يبرد في حالة مخصوصة ولا يدعو هذا إلى رب سبهات الأعداء أننا ننهجل ونحرم ما أحمد الله المنطقة من المنطقة الضعف ونجعل الرزق وكأنه أمر عند الضرورة أبداً هذا حكم الله يرضى به من يرضى ولا علينا نسخط من سخط ومن رضي الله فله الرضا نسخط بعده السخط هذا حكم الله الذي يحكم ولا معقدر حكمه سبحانه وتعالى لما حكمت الشريعة بالرزق لن تترك الأمر هملاً ونمتترك بسدن للجائف والتشريعات التامة الكاملة في بيان حقوق الأرزقاء وفقوق من ملك ايمانهم ولو شق في الشدود نجعل الله عز لهم فبيل الله عز وجل حق الصيد وحق المنذور كما قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليه في اجلاجه وما ملك ايمانه وكان من اخر ورصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على اخر اعتار هذه الدنيا وقد أوذن بالرحيل منها واشتاق إلى الرفيق الأعلى كان يقول الصلاة ولا ملكت إمامكم فالإسلام ليس بحاجة لأحد أن يتهم مزورا وبهتانا الإسلام أسمى وأسمع وأعلى من كلها من جرهات ولكن الكافرون ولكن الكافرين هم الظالمون وهم المعتدون فما قال القائل رمتني بجاعها ومسنتي فهم هذا العيق وأهل هذا النقص الذين استرقوا الشعوب والأمن وأكلوا خيراتهم وحرموهم في قوقهم فهذا هو الذي يسلب وهذا هو الذي يعاد أمن بشهام الذي عظم الشقوق وضينا الواجبات فهو آلا مما يوصف ظبنا وزورا وبهتانا ضينا المصنف رحمه الله بقوله وعليه الضغير في قوله عليه عائد على السيد والتعديد بقول عليه يقول على النجوم أن يجب على الشيء تجاه عديده وإنائه أن نفق وقد تقدم تعريفها،, تعريفها وبين هذا الطعام والكسوة والسفنة والأصل في ذلك ما فبتت صفيح عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم إنه قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فنيطعمه مما يبعن ونيدسه مما يلبس ولا ما, ما لا يفيد فإن حمنا تموه يكون يبلكون فأعينه هذا الدليل يد هذا الحديث الشريف يدل على وجوب طعام السيد لعذبه وأمثل ولذلك جاءت الحديث الآخر أيضا من مملوك نفقهه وكثرته بالمعروف فقل ما قال عليه نفقت على ايدي نفقت عبدي ويشرب ذلك الطعام بقوم عليه السلام ليطعمهم مما يطعم والكسوه بقوله ولينلبس ما, ما ينلبس مما ينلبس والشكنه كذلك يجب أليم يشكينا معادا كله بإشباع العلنى رحمه الله بثبوث النصوص بها أما الطعام فإن كان السيد غنيا فإنه لا يجب عليه أن يطعمه طعام مطعم الأغنياء ومن هنا اختلفت النهرق بالزوجية عن النفط بمحينه إنما يطعمه الطعام الذي يقوم به أودر ويصلح به خالف وأما إذا كان السيد محفرة فإنهم يدعمه طعام المسلمين يعني ضعيف الحال وحاله ضيق وضعيمه الطعام ضيق الحال وأما بالنسبة لنوعية الطعام فحديث الشابعي في المسلمين بالمعروف يدل على أن هذا يرتع إلى العرف فالأبي والموالي لما كانوا في عيام المسلمين كانوا يدعموه بالعرف فموالي وغلي يطعمون طعام نوالي الأغنياء والفقراء كذلك يتعلمون طعام المنالي الفقراء والبعافاء لحسب العرف الذي فيه السيد والمولا وأما بالنسبة للباس فهو يختلف بحسب اختلاف النولا فإذا كان العذف أو الأنا بشار يلبس ما يريقه بشاره إذا كان عنده مهنة وعمل يلمش لباس النهنة والعمل ولذلك تفرق الظلماء والعنة بين لباس الأنة التي يطأها سيدها في لأنه لباس جهنة وجمال وبين الأنة التي تخدم في البيت وتطفق وتقوم على أنها لباسها لباس بذنة محتاجة بشيء يساعدها على ما هي فيه من النهنة والعمل فاللباس اختلف حتى الاختلاف الرقيق والمولى ذكر كاما والإنسان ثم قوله عليه عاما يشمن ما إذا كان الرقيق يعمل أو لا يعمل وذلك أن النفق على الرقيق لا يشترك فيها أنه يخبر فيه حتى ولو كان المولى حاجزا صغيرا أو كبير فيه فإن الإسلام ينزل سيده بالنفقة عليه وكذلك أيضا لو كان به عاهر أو زمانا مرض يمنعه من التكسب ويمنعه من القيام على نفسه لأنه سيده منزل لأن يقوم عليه وينفق عليه من المعروف وفي هذا تليل على رحمة الله بعزيئه وخطه كيف إنه سبحانه راه أحوال هؤلاء وأمرهم أن يطيعوا للموانيهم وأن يفشنوا للموانيهم حتى وعد المولى الذي يقوم على خذنة سيده وعب الجنة إذا مات وسيده عنه راب يعني أبى حقه سيده وعلى أسمي الوجوه وأكمنها ضينا رحمه الله لو يجب على السيد أن ينفق بالطعام والكسوى والسكنة على الرقيق مم. وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وأن لا يكلفه الكلفة دائما تكون في الشيء الذي يحتاج إلى عناق لتعرض نصر وأن لا يكلفه مشط كثيرا فلا يجوز للشيء أن يحمل الرقيق ذكى كان أو أنثى ما لا يتحمل وذلك لقول عليه الصلاة لا تكلفوه ما لا يطلقون فنهى عن تكلفه بما لا يطلقون بما فيه من الظلم والأذية والإضرار وضيّم بعض العلماء رحمه الله أنه يدخل في هذا أن يطالبه بعمل يرهق بدنه حتى يصاب بالمرض بعد حسرة أو يطالبه بعمل فيه إرهاق على مرة الأيام مثلا في اليوم الأول يطيقه المولى ثم اليوم الثاني يطيقه ثم اليوم الثالث يعدل في العبرة بمشقة العلم وعناءه سواء كانت مباشرة أن يقول له احمل هذا الشيء الصخيف أو كانت على حسرات ومن تحليله ما لا يطيق أن, أن يطالبه بالعمل ويعطيه شاعات يسيرة للراحة هذا يشق على المولى ويضر به والواجب عليه أن يرتق الله في مولاه ولذلك نهن رسول عن تحليل ما لا يطيقون وأن اتفقا على المفارجة جاد وإن اتفق الشيء مع مولاه على المخارجة مفاعلة من الخر والخراج وهو ما يحدد النسبة يحددها السيد لمولاه أن يأتي بها في اليوم أو الشهر يقول له اذهب وتكسر وكل يوم أحضر لي مثلا عشر دراهم كل يوم دينار فخراجه دينار يوميا ويقول له كل شهر تتفع تنادي الدراهم هل يسمى الخراج؟ إن اتفقا يعني رضي الصيد مع عبده ألم وخارجة يقول له إذهب وتكسب ويقول هذا العمل مهنة عند المولى مهنة مثلا كان ذكرا يحسن النجارة يحسن شدادة فيقول له إذهب وتكسب واشتغل ثم أعطني كل شهر ثلاث الدنانين هذا الخراج او أعطني كل يوم درهم هذا الخراج والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فدث عنه في الحبيب الصحيح أنه حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وعلى الله وكان أبو طيبة مولا من المرالي فلما حجمه رضي الله عنه أعطاه من أبو سلم أجرته مواليه أن يخففوا عنه في خراجه أمر مواليه أن يخففوا عنه في خراجه فدل على أن الخراج مسلوء لأنهم يستعلمون مخفيفون فلم يحل عليهم التكسب من طريق المولى والرقيم وكذلك إذا كانت أمة امرأة تذهب مثلا تخدم في البيوت وتعطي خراجها فيقدم لها خراجة ويجب على السيد أن يتقل الله عز وجل في مرقيم وأن لا يحمله خراجا فوق طاقته او يحميله الخراج وهو صغير انظروا كيف يشيحون حقوق الأطفال في العمل هذه نادة بالإسلام قبل ألف ومعنى سنة وكان أن في الإسلام يقولون لا يتحمل الموالي أطفال الموالي لا يطالبون بالكسف وليبقى حتى يدلوء شدة ويقوى على التكسف ومن هنا قال عبد الصحابه رضوان الله عليه كما هو منثور عن عثمان بن عفان وهو امير المؤمنين وفي الخريف الدافئ لا تامر الصبي بالكسف فيفلق اذا كان صغيرا ان اذا ما وجد الكسف في الطرق السابقه عقله ناقص والصبي اقصر العقل ليس عنده عقل للنعب حمله السيد وهو صغير الصبي ولم يجد الكسف اضطر الى السلم ولا تحمل الأمدما ما لا تطير فتزني وفي الرئيس تكسب بفرجها والعيابة لله انظروا كيف عظمة هذا الاسلام عظمة أثناء rules and allah كل هذا الخير يستقع من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا النزاهة في بيان الحقوق وتسير الواجداء فلا يطالب بالخراج الصديق ولا يطالب بالخراج يطالب به إذا لم يكن لها مكان تعمل عليها من المقع في الحرام والأصل الخراج في ماذا تبنى السنة وكذلك في الـ الـ إجماع الصحابة في اجماع عمر رضي الله عنه في القصة في لعوة المجسيل عنه لما اشتكى إلى عمر اشتكى من مولاه المغيرة كما بالحديث أثر الصحيح اشتكى من مولاه المغيرة أنه يطالبه بخرج أو بخراج هو خراجه كثير فلن حرد على عمر ذلك تبع على أنه كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عنه المخارج فبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يضرب السيد على مولاه خراجا ذكر كان أو أنت على رقيق الخراج ذكر كان أو أنت وعلى أن يعطي أجرة يوميا أو أجرة يومية أو شهرا إلى قبله وأعطني ثلاثة دراهيم فما زاد ملكه من العبد لأن يأخذه العبد. ينتفع به ويرتجر وهذا بين الصيد وعبده ما يدخل في هذا مثل العامل مع كفير لا يدخل في هذا لأنه ليس ملكه النوم فلينتج بهذا لأن السببية في الاستحقاق ملك من الشرس وعما مع ذاته أنه على حصر الحرقية لأنه تعارض المسلمين وتعبوا وقدوا إلا باستحقاق الشرعي إذا ثبت هذا فإنه يضرب له الخرابة. المصنم قال إلي التفقى. ونحن من هذا أنه ليس من حق السيد أن يجدر مولاه على التفسير. فلو قال له يجد عليك أن تفضر لي كل يوم لا يكون إلا باتفاق الطرفين. هذا اختلاف على العلماء رحمه الله. نعم. ويليفه ربط القائلة والنوم والصلاة. للرقيق الحقوق. ينبغي أن يطلق الله المولى فيها فلا يجوز أن يضيق عليه في هذه الأمور التي جعلها الله من الحطرة وتجيئة الإنسان ما يحتاج إليها لا يضيق عليه في نومه وراحته وكذلك أيضا من ما ذكره لا يشنونه ما لا يضيق كذلك لا يضيقه في وقت نومه وقيولته يمكنه من النوم مثل ساعات النوم ويمكنه من القيلولة في الساعات القيلولة وهذا يدل على أنه لا يدل السيد أن يؤذي مملاهة رقيقه في وقت راحته أو يزعج لا يؤذي فما ذلك إذا كان عاملا بأجراء أو أجراء على العمل في وقت معين فيأتي في ويرهقه ويستغل ضعفه ويطالبه بالعمل في وقت راحه هذا من الظلم والأذية والإضرار ولا يجز للمسلم أن يؤدي أخاه المسلم ولذلك كما أنه لا يجز له أن يضيقه بالشكل لأن يطالبه بالعمل أثناء نومه أو أثناء راحته لا يجز أن يؤديه بالمعنى والأذية بالمعنى السب والشكل فلا يشتم ولا يصبه ولا يؤديه يجرح نفسه بإهانة لأن المسلم حقا بعرضه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بخطبة حجة الوداع إن بماعكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام فصلنا يومكم هذا في سعركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فشرة فجعل خطبة حجة الوداع التي كان الناس أحرز ما يكون فيها إلى تديين الأمور العظيمة جعل فيها بيان حق عرض المسلم وقرن العرض بالدم كما أنه لا يجد أن تقتل المسلم لا يجد أن تستطيع عرضه ولا يظن أحد أن هذا المسلم رخيص وأن الكلام في الناس أمر هين وإذا قال تعالى تشتبونه وهين الله عند الله عظيم ومن هنا ولو كان رقيقا فإذا كان السيد مع حده لا تستطيع أن يكون لسامه عليه فما ذلك بالنسل مع أخي المسلم وقد جاء عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كلمدي وهو حديث ثابت أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مواليه آمرهم فيعصونني فأسبهم وأشتمهم وأضربهم فما تأمرني يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم قياما نضرأ في أمرك وعسيانهم لك أسدك وشفنك وضربك لهم ثم يقتص فتولى الرجل يرتي وقال أشهد كأنهم أفرار الليل لنخاف من الله عز ومر عليه الصلاة والسلام بحديث يابي مسعود أنه غضب على عبد من أبيه فأخذ الصوت وضربه قال انتمعت صوتا من ورائي فالتفتتك إذا رسول الله ترسلت وإذا به يقول يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك وانت عليك يعني لا تحكي بأن كونه مولد وأنه ضعيف أن الله سبحانه تعالى ترسلتك من عقوبة دي. إن اعتديت وأضررت بيه قال انتفتتك إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اشهدك أنه الفضل فالتفتك أمر الرقيق ليس هملا ولم يضرب بإسلام الرق هكذا هملا يستبيح الناس الألقاء مما شاء أبدا إنما في قيود فإذا كان هذا السيد السيد مع رقيقه فكيف بالعامل الذي يكون غائدا عن أهل ووطنه وولده وهو يتكسب الرزق الشلال وهذا أصرف ما يكون وأعظمنا كل العبد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إن نبي الله موسى آجر نفسه لضعنة بطنه وعسة فرضه فجعل هذا شرحا لنبي من أنبياء الله أنه آجر نفسه يعني جعل نفسه أذيرا من أجل ضعنة البطن وعسة فرضه فالحامل إذا تغرب عن أهله وولده وأحوج ما يكون لمن من ويفسل إليه ويتصور الإنسان أنه منحينما يسافر عن أولاده اليوم واليومين في نفس بلده وفي نفس مكانه كيف يجد من الألم والشجع والحزن فما ذلك لأخيك المسلم إذا كان غريبا عن أهله وماله وولده ويعاني أن طيب تشوش فكره الأمور قد تكون نازلة به فهو أحفظ ما يكون إلى الدخل والرحلة ومع هذا الرقيق مثل الإنسان ملك الله إلىه ليس يمين ومع ذلك عند خطأه إذا ضربه وآذى وأهانى فص منه فما ذلك النسل إذا كان غريبا لأمر يريد به عفة نسله وعفة أهله وولده وطبنك بطنه فالأمر الآكل والحق وأذن ولذلك أجب على الإسلام أن نتق الله نتق الله بعضهم دعضهم في أجيب هذا وأن يخاف الله عز وجل بحقوق إخواني لأن أعظم ما يضر الإنسان يوم القيامة بعد الكفر لله عز وجل الحقوق المظالم فأخبر رسول الله عليه وسلم أن عقول الناس تطيش وتصاب برعض الشديد مما ترى في صفحاته الأعمال وثاقيل الدربة وذلك بالحقوق التي بين الناس فالواجب على الشيء أن يتق الله في الموعد وأن لا يعلم وأن لا يشعر أن كونه رقيقة أن منعناه يشبه ويشمدون أن يحاشبه الله عز وجل على ببه وشكله ومخاصمته بعين <تصفيق> المصنف أمه الله هذا حق الحقوق الرقيق ويريشه وقت القائلة والنوم والصنى ويريشه وقت القائلة القائلة تكون قبل الظهر وهي الطائلة المخموذة غالباً من أنفسهم على قيام الليل وقد تستمر بعد الظهر في استجنبهم في الجسم وكانوا يرشون أنفسهم غالباً بعد الظهر إذا كان أصحاب الأعمال لأنه وقت الظهر يشتفي وهيد الشمس يحتاج فيخل الظنات إلى براحة ولا يستطيع العامل أن في هذا الوقت لذلك قد يريحه وقت القائلة وقت نومي يمكن من هذا وقت القائلة القيونة التي تكون في النهار وقت النوم الذي يكون في الليل وهذا لو قمنا مسافر معه احتاج لنا نهارا مثلا سراب الليل يمكن من النوم نهارا وكذلك ايضا يريحه وقت الصلاة وهذا يدل على ان للعامل حق في ان يمكن من الظاحة وقت الصلاة لأن حق لله عز وجل وحق الله مقدم على حق خلقه فهو مالك النووث وما ملك فهو سبحانه مالك لخلقه ونفية العبد السيد العبد النفية نسبية ولكن نفية الله الخلق نفية مطلقة سبحانه وتعالى وبناء على ذلك لا يجوز أن يضيق في وقت صلاةه ويطالب بالعمل في وقت الصلاة وهيما يعطي وقتا للوضوء ووقتا للصلاة وإذا أعطي وقت الصلاة على المملوكا لا يستغل ذلك وكذلك العام في عمل يسأل الموظف في وظيفته في وجاء يصلي يحدد قدر وقتا شاكا يذهب يتوضع مباشرة ثم يؤدي صلاةه ويرجع إلى عمله مباشرة وأما أن يستغل وقت الصلاة عندما يدلس ويعقد مدوى ويعقد كلمة وما الحق واجب هناك مصارف من السنين ولا يمكن الإنسان يشغل بالنوافل على حساب الحقوق الواجب وأما جلوسه مع إخواني وزملائه في العمل فهذا له وقت آخر غير أوقات وضيفة وأوقات الحقوق الواجدة التي ترتبط لها مصارف من السنين والله عز وجل لا يطاع بحيث يحفظ وينضغي المسلم أن يعلم أن وقت الوظيفة أمان في عمقه خاصة إذا كان هناك ارتباط المصالح المسلمين العامة وليعلم أن الثانية في مصالح المسلمين أجرها عظيم فضل عن الثقية فضل عن الثالث فهو كما أنه يشب الله ويطير الله بسجوده وركوعه فليعلم أنه متقرب لله سبحانه وتعالى في كل مصرحة من مصالح المسلمين ولربما تكون الدقيقة اليسيرة وهو في مصرحة الطب والعلاج وفي مصرحة قضاء حوائد من سنين قد تعد ساعات من العبادة لأن ساعات العبادة نشعها قاصة وأما ساعات الوردة قد يكون نفعها متعدل وقد يأتي الشخص الغريب المسافر وقد يأتي المكروب ليوسع عليه وفلس كربته فالمولى والرقيق لا يستغل وقت الصرام لأجل أن يتوسع في النواقع إنما يقيد وقت الصلاة وننظر إلى قدر الحاجة والذائل على ذلك ونسحق العمل لأن ساعات الوظيفة وساعات الأمل إجارة الزمان والقاعدة في إجارة الزمان أن وقتها يستقل بشامله في العمل لأنه انتفاق بين الطرفين على استفاقه في العمل فيما نستطيع الشرحة وهذا ما هنا لأخذ إلى الصلاة ويؤدي حق الله عز وجل يرجع مباشرة وإذا كانه المصل في مكان قريب وبعيد فإنه يقدم المكان القريب على البعيد ولو كان هناك مثلاً فضائف الصلاة في ذات الحرب في أمائة الصلاة وفي مكان آخر من الصلاة في ذات ضاعف ينظر إلى أقرب مكان لأن ما وضيحه الضرورة والحاجة يقدر بقدرها ويكتب له أجر الصلاة في المكان المضاعف ثمين لأنهم حدثوا العذر كما فقع رسول الله سبحان الله سلم أن المعلور يكتب له عذره كاملاً ثاملاً فيريشون في يريح السيد مولاه ساعة عمل يعني ساعه قناه ساعه فراغ له ساعه نومه وقيلولته ويصيبها في السفر قطبته من باب اولى إذا كان الزوج مريضا فانه يريح من حق المولى مما قال يريح وقت قيلولته وصلاته ونومه وقيلولته وكذلك يريحه عند مرض طفله فإذا مرض العبد في يعطى الراحة وهكذا العامل طبعاً العامل إذا كان مريضاً ومرضه لا يمكنه من العمل له أن يترخص وأن إذا كان ونكون بالعمل مع المرض دون حرج ليستطيع يسر, يسر يسر والله يأجره على ذلك فالأصل يقتضي أنه لا يشمله ما لا يقين لا يحملها نزيل فالنمريض لا يقيل ان يعمل اثناء مرضه <تصفيق> <تصفيق> ويركبه في السفر عقبة ويركبه في السفر عقبة بمعنى انه اذا سافر فالعادة شرح العادة ان الرقيق يقوم على دهبة السيد ما رقا يقومون على دوار السادة فقد يقوم بي إذا قاد فيه البعير ينزل السيد من أجل أن يرتب العقل من يقول هذا؟ هم الذي يحفظ الحقوق على أجمل الصورة أكملها حتى أن عمر رضي الله عنه وعرضاه نزل لمولاه كما في السير سنوما سافر إلى الشام فإنه أرتب مولاه عقبة وأخذ الخطام البعير رضي الله عنه وعرضاه وهو ثالث رجل في الإسلام رضي الله عنه وعرضاه ما منعه علم مكانه وشرفه الذي ازاده الله شرفاً وتمالاً وضي الله عنه وعظاه لأنه تربى في مدرسة النبوة الذي هي أنوار التنزيل من الله سبحانه وتعالى الذي قصب حقاً وخير فصله فالمولى يعطى حتى دائلاً في الطعام أمرنا نسوه سلم كما في الصحيح إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه يعني إذا كفاك فلعب المأولى تهيئة للطعام فجلس ينسخ على الحطب يجمع الحطب وينسخ على النار ويؤذى بدخانها حتى أوضجنك الطعام فليجبسه معه وليطعمه مما يطعم فإن من له ذق النار وليغطيها له أين هذا نفسه؟ من الذي يتكلم بالحقوق؟ بكل نجاة وبكل نقاء بكل صفاء وبكل ورث مجلاء غير هذا النبي الكريم الذي علمه ربه وأدبه ربه صلوات ربي والسلام عليه إلى يوم الدين فالمقصود المقرقي إذا قام بالعمل يعطى شيئا من العمل يجلس معه ويأكل معه وإذا كان الأمر في صعوبة أو طعام لا يسألني فليروق له لقيمات يعني يأخذ الخرص مثلا ويضعه في إيبان هم يغطيها لذلك الرفيق شكراً للمعروف وذكراً للمشتين وهل قالت المور المسلمين إلا عن حذر حق أهل الفقوق حتى الرفيق سمتحقه مع أنه منذوق ويخدم يشعر أن له فضل وأن له حسن وأن له معروفاً لأن هذا الشيء الحكيم العليل سبحانه وتعالى الذي يعدل بين خلقه ويصن بين عباده سبحانه وتعالى حلاءة لهم حكما سجل جلاله وتقدس في أسمانه فإلى نفق في الطعام مطالع على الطعام أطعامه من الطعام وواساة وأحسن إليه وإذا أركضه في السفر وقام على دابتين في السفر وتعب وهو يقول به دابتك أركضه مكانه وهذا أيضا يشعر, يشعر السيد سنناخد خطام الدابت ويسير بها يشعر من الذي قام به الأبد وبذلك لا تستقيم أمور الإسلام ولا تستقيم أمر مسلم إلا إذا أرد يكلدي فضل فضلا يعني بكل فضل ولم تجد أحد ينال السجد والأظم والكلام والشرف إلا إذا كان يحق حق الصغير قبل كبير وتجده فعلا يتنمس مواقع الإسلام فإذا جلس عناس وجد ضلوه المحشر ولو كان يكلمهم وعبيهم فكر أولا يفكر من الذي قدمتهم الناس له قبل أن يفكر الذي قدمه من الناس وهذا شأن تهل الكمالات وأهل الجلو أمر جد يدخل إلى بيته فإذا جاءت زوجته ووضعت الطعام بين يبيه شكر لها وجزاها خيرا وجعلها بخير وولده يأتي ويقدم له شداء فيجعله دعوة صالحة ويقوم له بار الله به وإذا كان مؤنما وأحسن إليه تنويضه أو قام تنويضه على شأنه أو إماما في النسج أو رجل كبير وجد من يخدمه رماله بالكلمة الطيبة ودعا له بخير وشعر بفضل أهل الفضل والأكس أيضا فإنه إذا قابل المعرفة بالإحسان قابله المسلم بإحسان الأعظم مما أحسن إليه فأتلفت الناس على الخير وحبة الإحسان وألفت وأما إذا كان شخص لا يعرف فضر أهل فضر والعيابة بالله لا خدين خدين. يتعلم من أئمة السلف وعلماء السلف إما بالعيابة بالله لا يلبس أن يؤلف في نقده وتتبع عترافهم وتشف عوارهم أو يتعلم عند المعلم في عدسة قطاطه أو ينتهي من حاضرة الداعية في الشراحي والاشتقامته إما لا يلبس أن يرشي العوارة من حاضرة وهاخده حتى الله سنة مثال العافية يبني من قلبه ويطمس عليه لأن الله لا يرضاه لكفران النحن والكفر أساسي الصرف وكفر النحن يكون برد المعروف بالإساءة وما جزاء الإحسان إلا الإحسان فالإسلام أمره لا تقوم إلا عن شفر المعروف تنظر كيف الرقيق يحفظ سيده له هذا المعروف ولذلك قال الإمام الشافي فيما شرى من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة فلا يمكنك تستخدم نظرة الإسلام المسلمي الذي هذا أن تكون عاليا النفس عاليا الهملة تشعر أن في فضلا قبل أن تشعر بفضلك على الناس فإذا نظر الإنسان بهذه النظرة بارك الله أمره ووضع بين الناس لحبته وقبوله ولذلك تجد السيد الذي أول الإنسان الذي يعيش بين يتنمس إحساناً إليه وقابله من إحسان تجده في أحسن المرافق وأفضلها وأكرمها وأعزها كالناس تلهد بذكره الجميل وتعطل له الثناء الطيب وإذا مات صار حياً بين الناس لذكره الطيب وبحسناته ومآفله كما كان ذلك لأصحاب مصلة صلى الله عليه وسلم لهم فيه قصر السر فكان أبو ذبر رضي الله عنه وأرضاه إذا ذبر إذا مشى يمشي معه عديده لا تستطيع أن تفرق بين ثوبه وثيابه حتى إنه قد لا يغاف من كان منه رضي الله عنه وارضه حزباً من رسول الله من في عليه وسلم بها من الروسية. والعكس فإذا وجدت الشخص لا يحصل هذا المعروف فتجد الزوج لا يحصل أن يتلمس حسناً في الذي كفته ولده وكفته بحاله وشعنه وقابل ذلك بالنقض والتفقد للأمور وكشل جواب العيد وجدت القلوب تغلل عنه والمرأة تنفر منه ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وهذا مفهوم أن شاء لا ما على عالمه وكذلك أيضا العامل إذا كان عند من يكفره يتفقد في سناته ويجيه العلم فيقول له جزاك الله خيرا وربله بالكلمة وإذا جاء يحطيه قال له جزاك الله خيرا كنت بسير كبير فشكرا معروفا بشكرا إحسانا خرج الحدي ويضطره بكل شيء وكن تجد الآن من الناس الذين يألمون حينما يجي سمعت يقول كنت أعمل مع كلام جده الله وكلم فيه وكنت سمع كلام فصل علي وفعلين فهكذا إذا فعل الإنسان معظم هو أبعد الإحسان خذب الله له إحسان فالمطلوب من الشيء او من الظريء أن يفسد إلى مولاه أن يتفقد حاجته كما أنه يفسد إليه. إليه بالنعنى فيتفقد حوائجه وذلاله يركبه بالسفر عقبة واختلص في هذه العقبة أثر عن باب السلف بعض الإيمة السلف وهو قيل الإمام أحمد أول الله هنا. أحمد أنه يركبه في اليوم ستة أميال في نسير الإبن إذا صار يوما أركبه قدر ستة أميال وهذا يمكن قد يقارن في بعض الاحيان ربع مثلا سبع نشاط فوق سبع مساء ثم ثمن تقريبا في السفر اذا كان بجد البعيد في الوقت المعتدل الذي ليس بشديد الحر ولا شديد البرد لان الابن تصيبه الى 70 80 كيلو تقريبا ما بين 70 80 كيلو في الشده اليوم وكان في اول النهار واخر النهار والعقبة إذا كانت ستة أميال هذا يقدر تقارب الثمن لأن المسيور الثلاثين ثمانية واردعين ميلاً وهي تقارب ستة الأميال فيما ذكره ما أُتر عن جمال أحد رحمه الله ما ستة أميال الذي يظهر هذا يعني بعض القلماء قل لا يؤثر وهذا الحقيقة فيه مناسبة الحق بين قولين أنك إذا قد ستة عميال قد تكون ستة في أفضل صفر ويعلى المولى لكن هذا القول الثاني يقول لا يقدر بمعنى أنه يركض ثم إذا قطع مسافة نزل وأركض المولى بقدر ما ينسليه ثم ركض ثم نزل وأركض المولى لأنه يريح تارة وتارة وهذا القول يمكن قبل أن يكون أعدل وكان بعض مشائخنا رحمه الله يقول هذه المسألة الأولى فيها أن ينظر في الصيد لحال من معرفته ينظر إلى حاجته والأوضاع تختلف والأسلال تختلف والمواضع تختلف فليقدر فيها بقدر لأنه ليس لما تنص في التحديد فيبقى الأمر على ما فيه دفع وما فيه معروف من مع الشان وهذا هو الأسلال في هذه المسلعان وإن طلب الإسلام أن يتواجه الأنباعهم قولوا في السفر مظلوما في الحضر لا يزمون ذلك لأن حضر المسافات ما تصل إلى قدر الإحراج وأكد السبر مشقة عظيم ونهد. وإن طلب لساحا يزوجه وإن طلب الرقيق لساحا سعد فييده منزوجه فقال أريد أن أتجوج هذا حق من حقوقه لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام والشريعة قفلت الأبواب المفرية إلى الفساد والزينة من أعظم الفساد ولذلك قفلت جميعا أبواب المفرية إليه فنهت عن النظرة إلى الحطمات ونهت عن المنسى الأجهبية والخلوة بالجهبية والزفر المرأة بدون نحرم وضرب المرأة بقدمها ليعلن ما يخفر ما من زينتها كل هذا قفل للأبواب المفرية للفساد وهو الجنة فإذا كان الضقيق محتاجة إلى الزواج وشكا إلى فيد من يريد ان يزوجهم زوجته فجاءه صوتهم فاختلفت العلماء في هذه المساله عن قولين الشافعيه والخنابلة وطائفه من الظاهر ان انه يجب على السيد ان يزوج زوجته في قول تعالى وعف في الايام مثل الصارحين من اجل ثم ان الله فامر الله بتزويجه وقال الحنفيه والمالكيه يجب على الزواج مما هذا المضطر المعروف بالحسن زواجه او ذو وجهه او باءه إما, اما ان تزوجه ظهر الآية. ظهر الآية أو باعه. نقول له إما ان انت ذو وجوب وهذا على ظاهر الايه ظاهر ايه ذل الوجوب وانك ولذلك مذهب الحنابل والشافعيه اشمل من جهه النص لانه اخذ بظاهر النص ذو وجهه او باءه ان نقول ان انت ذو وجوب وننعم كذلك لو قضي انهم بدون الزواج ولا نلزمها افضل من شيء واصله نفسه افضل منه ولذلك لابد أن أقول له إلا أن تزوجه وإلا أن تبيعه ويؤمر بجائعه وإن طلبت له أمة وطئها أو زواجها أو باعها وإن طلبت الآن الزواج وطئها إذا وطئها أسعى الحرام أو باعها وطئها لأنها مثلي وحقم حقوقها ما تأسعى الحرام فإن لي عبتها هو او يصدرها القبيل الإعفاف لأن يزوجها آخر إن لأني هذا ويمكن يمين أو يزوجها من يطاعها حتى تبعد عن الحرام وتعفل والدليل على ذلك الآية من بصورة نور وأنك في الآيان همينكم الصالحين من عبادكم وإماركم فهذا يدل على من يجب علي أن يزوجها وطئها أو زوجها أو بعد فالأنا تختلف عن الرجل لأنها عدوظة إنه هنا داسي الخيار الثالث فأما العدد الرجل نزيد خياره من يزوجه ومن يبيعه أسابق بالله فضيلة الشيخ واشتن عليكم أجزر وقم النفوذة والعدد فضيلة الشيخ أقول الثالث أشتر علي دوازي على المحارجة أعمى للمنوغي كله يسهيدي أسابق بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على قير خلق الله وعلى آمن وصحيحه المنوعة مما بعد فلا إفتاد بهذا لأن السيد له الحق أن يملك المولاه فلذلك يأذن له بالتجارة ويمكن من المال وإذا مكنه من لا حرج لا حرجه ذلك ولا بعد فإذا قالوا له قد أعطيه ثلاث دراهن يوميا والباطل بك فإنه إذن إذا أدر له بالملكية ثبت ظهورية الملكية على مانه الله تعالى أشابت من قبيلة الشيخ كل سائل يعمل عنده آمم ولم يقم بالعمل عن دوره مطلوب فتقمت من الإجراء ثم عزيته المتبقى فلن يقبل فمن همم أشابت من هذه قضية هي طرفان وخصمان لا يفكن لشرف على آخر ولا يحكم بين خصمين بالقول أحدهم لكن ننبه على الأصل هذا أمر ينبغي من يتباله تسق الفتوى من قد يأتيك وتحكم على الطرف الثاني وعن خلف الثاني وقالت عتب الله على داود عتبوا من فوق شبه حينما قال خصماني ضغى بعضنا على بعض احكم بيننا لثق ولكن شهدنا السراء السراء ثم هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أسلمي هو عزني بالفقار لما قال الخصو دعوة قال داود قال لقد ظلمت بالسؤال نعجة كينا نعاج كان مطبوب أن ينتظر حتى يتكلم الخصوص وهذا تأهيد من الله أنه يجلل نبيه عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن هنا أخذ العلماء الأصل الشرعي أنه لا يجب في القضاء أن يحتم على خصم دون أن يسمع من خصم <تصفيق> أن يحتم لأحد له خصم دون أن يسمع من الطرفين مننا هنا الشكمة عن علي رجل وعنه تفكى عن غيره إذا جاءت الخصم وقد فقعت عينه فلا تحكم له فلعل خصمه فقعت عينه يعني هذا جاء فقط لوعين واحدة قد يأتي فيه فقط لاعنان ليس المرادة من أفطوع العين يعني إذا جاء يشكي من مظلمة فقد يكون صاحبه عنده عشرات المظلمة يأتي ويقول ضربا من ثمان وتجد فالضرب هو أبعاث الذي ضربه أو تجده فعلا فعلا يفتحق بجال ضرب فإذا لا يحكمين يحكمي طرفين ما ننشرع منهم هذا عامل وهو خصو كعلوم الله إلا وعلمه أجيب استأذرته فإن كان الذي تريد في الأصل الأصل أنك لست الذي تقدر عنه الخطأ الذي أحطأته أنك قدرت عمله وخطمت عليه وهذا ليس من حق أحد كائل من كان أنه يخصي من العمل أو من يقوم بعمل الوظيفة يخصي منه شيئا بل ينبغي أن يقدر عمله الذي قام به ويعاطب على خطأه فالعمل الذي قام به لست حيث الذي تقدره وليس يحقك الذي تقدره وإنما تنظر إلى ثنين من أهل الخبرة يأتون وينظرون إلى عمله الذي قام به ويقدره فإن كان قدروه بالقجرة التي دفعتها قال هذا العمل يستحق خمسة علاق ريال وأنت أعطيت شكة علاق ريال فما ظلمت وإن كان قالوا إن أجرت شكة علاق ريال وأنت أعطيتها قلب نص ومن حقا أن يمتنع أنك لم تكن في حقا فنحن لا نستطيع أن نقول نقول مخضع أو أي نقول الأصل الشرعي يقتضي أنك لا تقدر عنه والأصل الشرعي يقتضي أنه إذا امتنع لا تترك الأمر هملا. هذا أمر منذج عليه أنت الآن في تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل عن هذا، هذه المظلمة وعن منع أجيب وجرك الواجب على الشخص إذا حدثت بينه وبين العالم بصومة أن لا يفركه حتى يحصلها بيذن الشرع ويقول لي ما عدى إما أنت مشق فأعطيك حقك حقك وإما أن أكون أنا مشق أعرف من الذي لي ومن الذي عليك أما أني متدرك الأمر هكذا يترك الرد بيذي أبدا وكذلك المفقفة هذا وكذلك في جاملين جامل الأول أنت قدرت عمل وليس المفقفة أن تقدر هذا مرضي إلا عنه الشرع وثانياً أن افتركت ويذهب ما يذهب في سكره وتذهب إلى أنه خضرة أو إذا كانت مثل المشكلة عندك تذهب إلى عاله إلى من يفت بظلمه أو إلى القاضي وتقاضيه وتنظر عنده معرفة يفتل بينك وضعك أما أن يأتي العام ويقول لك بالعمل في شيء بشيء وتعطيه بشهادك ورأيك ثم إذا امتلعت ويذهب هكذا أبداً هو خصوك في هذه الفجرة والذي أصيك به أن ترى أناس من أهل الخضرة يقدرون عمل. ثم تسأل عنه وتبحث عنه إذا كان المضلع الذي أعطيته دون الذي يشتفقه تبحث عنه وتعطيه حقه كاملاً هذا الذي أصيك به والله تعالى إن عددت معرفتي والوصول إليه وتعذر عليك ذلك فتضقت بهذا الثمن آلاميتي حتى إذا وصلت الله عز وجل حقه أخذ من حسناتك لما تصدقت به فكفيت مظلمتك الله تعالى أستاذ الله صديقة الشيء يقول السائل ما الفرق إذا قلنا جمهور العلماء وجماهير العلماء أستاذ هذا مصلح يقيل الجمهور فهم الثلاثة في مقابل واحد من الأربع مثلا الحنقية والمالكية والشافرية يقولون يدود الحناب إذا يقولون لا يدود فقول قال الجمهور يدود ثلاثة في مقابل al 1 ممكن أن تقول الجمهور إذا كانوا إذا كان الخلاف بين الاثنين الحنافية والمالكية ونوض الشابعية وخلاب الإن الم consequently إلا أن أحقاظ الشابعي مع الحنافية والمالكية فيها إذن تقول الجمهور إذا النسعقوا واغتاروا غير الطلبي Después منه ورد علمهم فيخانיסين تقول الجمهور وممكن أن تقول الجمهور جمهوراً نسلي وصورته أن يكون مناخ الخلاف يختلف طبعاً على قولين الثلاثة على الجواز ويخالف أحدهم بالتحرير ثم الذين قالوا بالجواز يختلفون الجواز مع الكراهة والجواز مطلقاً فهؤلاء فيما بينهم يختلفون في المسألة أو في القيد فتقول جمهور الجمهور ويكونوا مثلاً هم ثلاثة سيكون ثلاث مقابل واحد. هذا يقال له الجمهور. جمهور القائلين من نفسه. واما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الاجناع. الذقين جماهير والعلماء. عاملت العلماء يكاد يقارب الاجناع. وغالبا يقال الجماهير الا اذا ضعك المخالف. يعني كان المخالف افراد وقال جماهير والعلماء على الزواج بتجيب زعب مصحاب المذاهب يعني عند الحنفية عالية والمالكية عالية في الشازرية بتجيب يعني أثراك اللي قلوبة ضد هذا القول تقول للجماهير لأن الخلاف ليس من الأربعة ونفسين فالأربعة ناء جعرين عن الجواز العدمي فتقول للجماهير والجماهير غالبا مصطلح ما تتعمله في مقارب الإجماع إذا قلت الجماهير فهذا مصطلح يتزن فيه مقارب الإجماع ويكون خلافين مقابل لأغلب الأشوال الله أحلى أثابتكم على فضيلة الشيخ المسلوق برفعه هل يقرأ التشاهد الأول والأخير أن يبقى صامتا المسلوق برفعه هل يقرأ التشاهد الأول والتشاهد الأخير أن يبقى صامتا المسلوق إذا جاء وراء الإمام فيه وجهان من علماء رحمه الله بعد العلماء يرى أنك إذا صليت وقد فبقت الإمام فعلت مع الإمام من أول الصلاة وبناء على هذا القول يقرأ التشهد الأول والتشهد الثاني كاملا ويدعو ولو كان ضغطينا قالوا لأنه متابعة في حال المتابعة يتابع الإمام وقال بعض علماء والقول الثاني إن المتابعة في الظاهر دون الباطل فالباطل لا توجد في المتابعة ومن هنا قابل الاختلاف والافتراف فيقرأ التشهد الأول مغرقين ففي التشهد الأخير لا يتمي ويحتسبه في التشهد الأول وحينئذ يبقى صامتا بعد فراغه كما لو قرأ التشهد الأول وراء الإنهام وطول الإنهام فإنهم يبقى صامتين إذا كان التشهد عند قوله أشهد بالله لأن الله أشهد من سمد العبد ورسله بينا أن هذا هو الراجب أن الصلاة عليه وسلم تدب في التشاهد الثاني دون الأول لأن التشاهد أصل من الشهادتين فإذا ظلق الله أصد أن لا لا شهدنا محمد عبده ورسوله فقط وصل أتم التشاهد الصلاة من وسلم دعاء واتفتحه للدعاء ولذلك التشاهد الثاني دون الأول وأكد هذا الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما جلسه في التشاهد الأول كانوا على قصر وهي انتجار محمّائي أنه كان يبادل بقيامه وهذا يدل على أنه ما كان يتيه في التشهد الأول وتربح القول لأنه كما أنه يجاد صلى الله في التشهد الأول والإطالة فيه ليس لها دليل وليس هناك دليل قوي يدل عليها على كل شال يقرأ التشهد الأول في, في التشهدين ويكون جلوسه بعذر المتابعة في الظاهد ولا يتابع في بناء على هذا الخلاف هل المسبوك يسابع الإنام ويخالفه تريد مسألة الصلاة عن الجنادة فمن دخل والإنام في تكبيرة الصلاة عن المستسلم نسلوقا أو دخل الإنام في تكبيرة الدعاء على الطول بالمسابعة يدخل بالدعاء وعلى الطول أنه ننظر حال نفسه يدخل قراءة الفاتحة كما بعد ذلك يصلي عن المستسلم بما يجب لأنه بخاصة نفسه كما قال إذا سلم الإنام ولا بين التكبيرات على التفصيل الذي تقدم معنا في جنازعه على الحال مثلا فيها القولان المستوران واذا اذا فرع في الشهر الثامن فله وجه يعني اذا قرط الشهر له وجه تابعه وكان اشد حقيقه ان المتابعه لابغاث من باطل والله تعالى فضيله في اسئله للسائل بعض الناس اللي متواطئين في كذا في علاقه السيد سلام يخرجون الى المسعى لاكمال الشوق. استناداً للزحام الذي يُنشد بمصادات الخجر أسود فهي لهذا العمل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وأتمناني وأتمنان على خير صلق الله وعلى آله والصحبين والولا مما بعد اختلف الألماء رحمه الله من هل يعتبر داخل المسجد وخارجه والصحيح أن النفعه خارج المسجد وليس بداخله وليس قرار المجمع المسخي وهو الأشفى في غنان لأنه خارج النسجي وليس في داخله فائدة التلال أن المرأة لو أنها جاءت في وطافت وصلت ركعتين صواب ثم خرجت إلى النسجة شرع لها أن تسلق أمرتها لأنه لا شرط قهارة في السعي وميتت داخل النسجي وفي كل كذلك أيضا يتفرح على هذا أنه لو طاعف وقع المسعى إذا قلنا أنه ليس من المسجد فإنه قد خرج عن المسجد ويشترك مصحة الطواف أن يكون داخل المسجد ومن خرج من ذات أعباب المسجد أثناء الطواف ودخل من ذات آخر فقد ضطل شوطه وذلك لأن الله تعالى قلو طهج البيت للطائف فقلنا على أن الطواف لا يسح إلا داخل المسجد البيت وبذلك على ذلك لقرد إلى شهة المشعب هذه الأصدر ولا يصح ذلك الشغل ينبغي إلا إذا رجع من المكان الذي يقرد منه وأتم طوافه وحين إذا يذبيه والله تعانى آمان أسابقنا بفضلة الشيء من يتبع القرسية المتحرك للطوافة المستغير هل يجبئ الطوافة عن من يتبع على القرسية؟ طوي عن من يسفع الكرفي، طوي عن الاثنين يسفوه، لا ليسفع عن الاثنين لأن الطواف من القائد الكرفي وقع ساماً كاملاً فقد الطواف على قدمه والمحنول على الكرفي طاف بالعربة أن العربة هي التي استغرقت مكان الطوافة كانت كأرجو كرجلي البعيش ويديه يعني كالدابة لأن النبي صلى طواف الإصابة على بعينه لما ركبه الناس كما هو صحيح وهذه غير مسألة حمل الصبيب لأنه إذا حمل الصبيب أو حمل غيره في الجزء على قدمين فيلاهما على قدمين ولا يبجئ طواف القدمين إلا شخص واحد لا عن شخص واحد. ومن هنا إذا, إذا كان على عربة أو على دابة فإنه يجيه حتى ولو لم يقوده أحد وكما لو كانت تحرك بالكهرباء ومثل ذلك فإنها تجي ويصبح طوافع الله أثابت من قبيرة الشيخ هل الخدم يرفأتين والصادمات هل لهم من النفقة والذكور مثل ماذا ليبقى وذي معهم أثابت الله ليس الخدم حقوق الارقاء لان المملوك من اليمين من احرار ولا يثبت لهم لا يثبت لمثل اليمين مثل اليمين له حقه والخادم حق يندرج تحت اصل يسمى بحق الاجير هذه اجاره وهذه ممكن هذا باب له احكامه وهذا باب له احكامه الخدم مصا بفضل الله عز وجل فيه وأول ما يفكر في المسلم عنهم أن يكفهم عما حرم الله وأن يحينهم على طاعة الله العلم وأن لا يفكر في مصلحته ومصلحة أهله وولد قبل أن يفكر في هذا العلم وليعلم أنه مستلاء من الله محمد و تعالى وأنها العورة المسلمين مؤتماً عليها ووضعت أمانة في رقبته فإذا اتق الله عز وجل فيها فقد نجح وأسمح وطلح له أمره فضارت الله له إما يكون منها وإن ضيع فالله من حاسب وشائب فخاصة كانت مخابلة فخادم أمها عظيم بحث أنك واحدة من بناتك وكواحدة من خوافك فأنها عرض من عراب المسلمين وأن كونها أذيرة لا يسقط حقها في الإسلام خاصة إذا كانت مسلمة فعليهم يتقل الله عز وجل فيها وإن يحفظها ويصونها ولا يفتح لها أبواب الشر وإذا فتحت عليها أبواب الشر فصلها عنها كما يغسلها العربة لأن المسلم مؤتمن على عربة أخيه فما بالك إذا كانت أجيرة العندة فإن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت بالجار فما من للأجير لذي هو تحت شفالة الإنسان فالواجب تولا كما ذكرنا حق الله عز وجل تفقد الخدم للشروات الصنف وأمرهم بها ومتابعتهم في ذلك ومراقبتهم لأنهم إذا صلوا استقامتهم أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم وأنهم إذا لم يكونوا مصلين محقة البركة فهذا الإنسان لا يصلي إلا كان شئنا على مكاننا نصلى السلام سواء بهذه في الصلاة ليتفقدهم في اخلاقهم واخلاقياتهم ومحافظاتهم ومحافظتهم على دينهم يحضر بما امرهم الله ان بعد هذا يفكر في مصالح الدوليه يحدد ماذا لهم وماذا عليهم فإذا وجد امم محملين ما تنقوم يوصي زوجته يوصي بناته يوصي اهله الله أن يتقوا الله عن جذلك الخادمة أن يحفظوا أمسنتهم عن أبيتها و أتبها و شجنها و أن يذكرهم عن أهلها و أنها غريبة عندهم كالظيف يفرط على الإحسام إليها فإنك رحمتها رحمك الله كما رحمتها فالرحمون يرحمهم الله و ارحموا عزيزة قوم القذل فقد تكون عزيزة في أهلها اضطرتها الأمور و الظروف فيحرق كل الشرف على أن يهلئ لها بين أهله وولده من يحرق حقه وأهم شيء الرحمة فإن الرحمة إذا سكرت في القلوب قطرح الله بها القواني ومن كان قاسل القلف وهو بعيد عن الله عز وجل لا يرحم ولا يرحم والعياذ بالله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأقرأ لأ لما قال لهم لي عشر في ما قبلت أحدهم قال وأمري أن نزع الله رحمة من قلبه فالإنسان ينبغي أن يحرص على تكون رحمة في قلبه فذلك أيضا علينا التقل لعب في فقوقها في الأجرة يعطيها أجرة عند نهاية العمل ولا يؤخر رواسطها ومن أعظم الظلم تأخر الرواسط عن الضمان والمستخدمين لأنه في مستخدم هذا الرواسط وقد يحتاج لعلاج مريضه وقد يحتاج لستداد ديونه وقد يأتي بعضا من العاملين تحت وطأة الديون وهو أحوذ ما يكون إلى أن يفك أسره من الديون وقد تكون غيثه ومساعه مرهولا في بلده ها كنون ينبغي أن يحفظه الإنسان ويشعره وأن عز وجل وهذا حقه لأجرته وإذا لا يعطيهم أجرة لا يعنيك ولا يؤذيك لا تخطيهم أجرة بطريقة تدلوا بها ولا تشيلوا على مكان يذهب يأخذ منه راقب وأجرب لنريف الحقك هذا من تشيلوا في الشمس والحر ويقف مع الناس هذا ليس محق أحيح في أجور الناس وفقوقه يذهب ويقف ويتحمل العناء المشقة لأن الأجير يعطى أجرب لأنه كما أنه وصى لك في عملك وعطاك عملك عندك تعطيه عمل تعطيه أجرب حمله تتتقي الله عز وجل هذا الفقوق العام المتنقى كذلك أيضاً من حقه عدن تعريضه للخطر والضرر أنا فيه ضرر عنه ما تقدر معنا في ملح اليمين في الأعمال التي فيها خطورة عليه في نفسه خطورة عليه في غدن منها سواء كان خادم أو خادم كذلك أيضاً مواضع الفتن بالنسبة للسائقين يحفظ من مواضع الفتن ومواضع من الضيب عنها إذا نظر الى ما في قلبك وكان يختار الفاظه بحيث اتق الله عز وجل فيها وراقب غربته لاحظ كل خطا من الانسان اليه كذلك من النظر في قلبك القبول من التجاوز من سيء شيء اذا اعصى هو كان عنده ظروف ربما أنه يخطئ في كلمه وراكن قد تكون هذه كلمه خربت من كان جمال يشعر فالعامل في يكون تائفاً خادم يسوك ويرهق إلى شعاتك أخرى من الليل هذه زائد على الاقتفاق بينه وبين الأجيس ومقاطع الحقوق بالشروط الشروط انظر الأقبل الذي يجينك وبينه فوفيه ما هو كامل وإلا كان خصفاً الله عنه واجه كان خصفاً لك أمام الله عنه واجه فخير لك أن تلقى الله خفيفاً شم خفيفاً ظهر وكم من الإنسان يمفيه ووسف في قر وهب وزلاء وغم في نفسه فالظلم غيره وولايه قد يكون مضرم هذا الغعيف فإن المضروم إذا رفع كفه على من ظلمه فإنه يؤذنه بدمار والعياذ الله تعالى يقول عزك وجلالي لعن صرمك ورق على أن دعوة المضروم تجرب على من ظلمه ولو كان المضروم كافرا ولو كان كافرا لأنه يقول عزك وجلالي لعن صرمك ورق الحين فليتق الله الإنسان وليعلم أن هناك عقل واتفاق إذا كان الاتفاق أنه يعمل إلى المغرب ينتهي عمل حتى المغرب فما زال في السير هل يريد يعمل أو لا وإذا كان يعمل هل يريد وتحطيه جعله كذلك إذا كانت اتفاقا إلى أعمال عمل جزايا لأعمال يأخذ حقا والصودي حقا وذنعا سير كله لتقوى الله عز وجل وكما أن رب المعن ورب العامل لو حق عليه حق بالأجيل كذلك على الأجيل أن يتقل الله في الحقوق أصحاب العمال أن يتقل الله عز في أداء العمل بالنصيحة والشعور بأن ماله كماله والشعور من أعراض صاحب العمل وأسرار بيته يعني حينما يكون خادم في البيت تعلم من الأسرار البيت هذه أمانة ومسلوبية من الله عز وجل الإنسان يعلم الخدمة هذه وكل هذه الأسرار أمانة في عمقه وأن حضيحة السبرة من يسلم تؤذن الحد بحضيحة الله عز وجمع يعني قد تأتي الخادم قد تأتي العقادم تحت لها جميعنا كراف بيت وهذه أمانة الله لا يجب من يسلم أن يهدد شفر أخيه من يسلم وله يقول والله والله حمدنا في بعض الناخر فيفهم من كلامه أنه يقصد حتى ولوله يسمى مدام من كلامه أنه لا يعمل لأنه عند هؤلاء فبطبيعة الحال من يقصد من يعمل عندهم أسرار التجارة يكون يعمل عنده في تجارته هناك أسرار للأمل في التجارة لا يمشيها هناك أسرار لأهله وزوجه وولده خصومات ومجاعات لا كل الله كلام يكره ولده كلام يذرب ولده كلام يفعل مع أولادهم هذه أسرار يمضغ حفظهم من حقوق أصحاب الأعمال عن الأعمال أن يتقوا الله عزيزي أن يحضر أبثتهم وأن لا يفعل هذه الاسرار. لأن المسلم مأمور دائماً بالسفر على أخير المسلم لأنه مع أخير المسلم كل سجل واحد له ما يحب المسلم ويطرح له ما يطرى نفسه ومن يسفر مسلم ويسفره الله في الدنيا والأرض ولذلك ينبغي على العمان أن يتق الله عز وجلك الثقوق أصحاب الأعمال وأن يأنزوها كاملة كذلك إذا غاب واحداً عمل لا يتقن العمل حال وجودي وإذا غاب عنه تساهل في أداء العمل ولن يزال بعمره فإن الله رطيب والله حسيث الله شهيد ومراقبة الله لك أعظم من مراقبة المسلوق لك وإذا نصحت في غيبتي شخر الله لك من ينصح لك في غيبته كما نصحت لنا والله جل وعلا يزل نفسنا لإحسان وجمع السير كله بفقوة الله عز وجل أسأل الله العزيز والعشفين أن يسلمنا ويسلم رباء وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين